يا للغاية من الليل حمل الدين في حياتك واسير خطوات التوبة خطوات النجاح خطوات الإيمان خطمات خطوات التقوى أقسم بالله اللي تسمعني أن داخل خير وقوة وإرادة وخير عظيم بهذه القوة والإرادة والخير العظيم تستطيع أن تتغلب شهوات تستطيع أن تتغلب على حب غرام لطالما أسرق تستطيع ان تتقلب على عشرطة في سيارة كي طالما هزمت وشغلت وولعت وعذيت المسلمين تستطيع ان تتغلب على كل معصية في حياتك التوبة باختصار يا الغالي ما بقي من حياتك تعيشها بلا ذنوب ما بقي من حياتك تعيشها بلا ذنوب فاذا كان هذا حالنا نلقى الله يوما نلقاه وهو عنا راه يا شباب القضية خطيرة يا شباب الامر جد خطير غفلنا عن الموت اي والله غفلنا عن الموت اللي بينزل في ساحتي وساحتك غفلنا عن الموت وامه وشدته وشكره ونساه غفلنا عن القبر يا الغالي غفلنا عن القبر وظلمته القبر وضغطته القبر والسؤال فيه القبر ووحشته غفلنا عن يوم القيامة يوم الحسرة والنقامة يوم الحاقة يوم الصاخة يوم التغاب يوم يصوره الله فيقول الله عن ذاك اليوم يوم تذهل كل مرضية عما أرضت وتضع كل ذات حمل حملا وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس وَمَا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله ولكن عذاب الله شديد يو الله غفلنا عن ذاك اليوم العظيم, العظيم. ترى ذاك اليوم يا الغالي سأقف أنا وأنت أمام الله لخلقني خلقك وشق سمعي وسمك أعطاني وأعطاك الصحة والعافية نقف أمام الله فيسأل عن هذه الحياة يقول الله جل قدرته اسمع هذه لائح الغالي كم غفلنا عنها فو ربك فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يوم القيامة ليس هنا السؤال. تسمع غاني. الحساب ليس هنا. حب غرام. العقاب ليس هنا. تارك سلام. ما يحاسبك الله هنا هناك يوم القيامة. يوم الحسرة والنداوة. <تصفيق> وقيفون انهم مسؤولون ان يرسل وسأل. <تصفيق> ولا تقف ما نجلس لك كبير السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ستسأل عن سمعك أي شيء يسمع عن بصرك أي شيء يشاهد وينضع عن قلبك من الذي فيه حب الله أم حب فلان وفلانا من الناس والله ستسأل يا الغالب لا تفكر القضية خطيرة لا تفكر قضية سهلة القضية خطيرة جدا جدا فوق ما يتخيل الإنسان إذن نرجع ارجع يا الغالي وأنت قادر ارجع يا الغالي وأنت قادر بإذن الله ارجع يا الغالي وأنت قادر بإذن الله والله أن في داخلك خير عظيم تذكر هذا السؤال العظيم تذكر الوقوف بين يدي الله تذكر يوم يقول الله وقفُم وقفوهم إنهم مسؤولون عني سأل ولا تقف ما ليس لك به إن السمع والبصر ألف مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا يا شباب يا شباب الأمة يا شباب العقيدة يا شباب التوحيد يا من حضرتم هذا المجلس وآويتم إليه أنا أختمها وأرفع يدي وأقول وعهدك يا الله بهذه اليد التي خلقتها وحركتها وأجريت الدم فيها وعاهدك يا الله يا هذه اليد بعد اليوم ما تمتد إلى كيست شمة أو نشوك ما تمتد وتنهزم إلى بك الدخان ما تمتد إلى مخدرات أوقات أو مسكرات وعاهدك يا الله وعاهدك يا الله يا من شققت سمعي وبصري ما أسمع ولا أنظر إلى المحرمات ما اسمع ولا انظر الى المحرمات وانا عامد متعمد وعادك يا الله وعادك يا الله يا قلب يا قلب ينبض لن ينبض الا بحبك بعد الليلة يا شباب هذه يد رفعتها من معي يرفع يده ويقول معي انا لله اليوم من معي كما تخلص هذا الشام من هذه الاسوارة التي قال من هزم لها من معي يا شباب من يعلنها لله يتخلص من كل ذنب ومعصية يا الغالي اللي رفعت يدك ثمنها عند الله عظيم ثمن هذه اللي رفعتها عند الله عظيم تحرك الخوف من الله لا تنهزم يا الغالي لا تنهزم لبك الدخال لا تنهزم لكيس شمه لا تنهزم لكاس خمر أو لنقص حشيش أو الحبابير أو القرفكات. لا تنازم لشاشاء القناة لا تنازم لحب غرام شق الطريق يكون شعاري وشعارك ماظون ماظون ماظون ماظون ولن تتعثر خطانا ماظون ماظون لن تهزمنا شاشات ولا قنوات ولا حب وغرام ولا نظر كاسيات عاليات ماظون ماظون على ما كان علي محمد علي افضل الصلاة والسلام واصحاب